وأرسلنا السماء عليهم مدرا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعضهم قرن آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا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 ولقد استهزئ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم اظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أسركوا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 وَإِذَا رَأَوْا آيَةً لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُونَ النَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُوقَفُونَ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا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 فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله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 ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولا كن الضالين بآيات الله يجحدون.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 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ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 قُلنا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قل هل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَيُحْشَرُوا إلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَلَا تَقْرُضُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين أكذلك فتنى بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء إما الله عليهم من بيننا.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 متاب من بعده وأصلح فأنه وفور الرحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إنني هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ظللت إذا وما أنا من المهتدين قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِنُونَ بِهِ إِنِّي الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِنِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِنُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو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 تدعونه تضرعوا وخوفياً لإن أجانا من هذه لإن أجانا من هذه لنكونا من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب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 وَإِنْ تُعَذِّلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِرُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَا دَعَوْتُ مَن دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا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 يُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة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 فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بُعْدًا جَاءَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَادُّون أرجوني في الله وقد هدان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 آلهم ومن آباهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وجت بينهم وهديناهم الى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركون حبط عنهم ما كانوا يعملون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 ولو ترائيذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذاباً لون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جَئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ أَظْهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاءَ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 مات البرد والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يثقون، وهو الذي أنزل من السماء ما.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 اللهيات اللي قوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وقل قهم وخرقوا له بنيا وبنات بغير علم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحية إليك من ربك لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وَرَآكُمْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طريانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليعرضوه وليقترفوه وليعرضوه وليقترفوه ماهم قترين أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبَتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَقَلِيلٌ مِنْهُمْ يَعْلَمُونَ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 بر علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجذون بما كانوا يقترفون وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْنِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ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 فَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لن نُؤْمِنُ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ أَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۗ وَهُمْ عَن كَيْدِنَا كَانُوا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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات ويُنذرونكم ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا.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 وحرموا ما رزقهم الله افتراءا عن الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جناتا معروشاتا وغير معروشات و النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون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 قل آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيْنِ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 لا أجد فيما ما أُوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أيكون ميتا، إلا أيكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهلا لغير الله به. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَنِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعظم.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 وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون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 ملت إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكى ومحياى ومماتى لله قل إن لله رب العالمين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 ثم إلى ربكم مرجعكم فيُنبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلاء في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، ليبلوكم فيما آتاكم. إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ